الله اكبر الله, أكبر الله أكبر aşhad an la ilaha illa Allah aşhad an la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 رسول الله حيا على الصلاة Hei ala al-Salaam Hei ala al-Falaam حي على الفلاح ان صلنت خير swan la antu hayrun Allah long no. no. la